يا هنا شهر الموده والهجوع يا انك رحمه والتالي الخيرات اني انا انتظرها بالشور علي ديك سب ما تنام علي ديك سب ما تنام يا دي من هلالها اللي هل نور وارج جن يا ابن نورك للعالم ا ج رحمه انفتح للخير الدار تسدد المحروم وقت الضلال تسدد المحروم وقت الضراء يا من ذكر غافلات في صدور قبل لا ترحل تندم بالدواء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 يا عزا يمشيفتها وقت السحور لا تلي فرصه في الختام لا تلي فرصه في الختام يا هلا شهر الموده والهجوع اونك رحمه الثاني الخير ثاني عليني انتظرها بالشهور عليني سب خير عين ما تنام عليني سب خير عين ما تنام يا بشير من هلال هل النور الدنيا بنورك كل عام يا رحمة وانفتح للخير دو تسعد المحروم اوجت الظلام تسعد المحروم اوجت الظلام بهجه المؤمن تجلت بالفطون يطلب الله اجر صبره والصيام يا مفرط في منازل ما تدور دام جاتك اغتن مها دام جاتك اغتنمها اغتنام اقرأ القرآن وابعد عن قصور واذكر المعسول للأمة سلام كوش فيع الناس لحظة العبور برد وقت الحر ووقات الزحام برد وقت الحر ووقات الزحام شهر المودة والأجور أولك رحمة والتاني الخير تان يالي يالي ننتظرها بالشهور علي نكسب خرعين ما تنام علي نكسب خرعين ما تنام يبشير من هلالها هل اللي نور نور الدنيا بنورك اللي عا يا رحمه وانفتح للخير دار تسد المحروم او جت الظلام تسد المحروم او جت الظلام جنب وانظركم فجور تنزع الايمان والفتنه حرام وإن نمي مهشرت لها ثبور لا بس عن الطعام لا تصوم بس الطعام المعاني والمقاصد والسرور تتضح في الاخره حسب المقام غالبك يا الله عفوك يا غفور تغفر الزلات لا صرنا حطام تغفر الزلات لا صرنا حطام يا اهل شهر الموده والهجود اولك رحمن وثاني الخير تان اني ان انتظرها بالشمور عليك سب خير عين ما تنام عليك سب خير عين ما تنام يا من هلالها هل اللي نور الدنيا بنورك اللي عا اترحم وانفتح للخير دو تسدل محرمه جت الضلام تسدل محرمه جت الضلام